وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ قبل هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَقِيَّةً كَنَقْضِهِمْ تَنَقَّضُوا فِي بِلادِهِمْ مَنقَصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغرب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسنعون الصيحة بالحق ذلك وَقُلِ الْأَرْضُ عِنْدَهُمْ صِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ لَحْنُ آلَمَ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا انْتَ عَلَيْهِمْ بِدَبَّاء فَذَكِّرْ بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وتقرأ فالجاريات يسرن فالمقسمات امرأ